واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا والذان ياتيانها منكم fa'aduhuuma fa'in tabawa wa asliha fa'a'ribu anhumā inna Allāha kāna tawwāban raḥīmā انما التوبه على الله للذين يحملون السوء ابي جهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني طبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحي لكم أن ترفوا النساء كفوها ولا تعذلوهم لما تذهبوا ببعض ما اتيتموه الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهم بالمعروف فان كرهتمهم فاعشاء ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا